بوك تو <تصفيق> وثمانون أربعة الماضي <تركوت> <تصفيق> الماضي أربعة, الماضي أربعة. <تصفيق> A -G -T. يقرأ Yara Am citit la cadkaratulului tau ladkara Am citit tot romanul lacăd qatu cu la riwaya Lakadkara A cu la riwaya A înțelegeham am înțeles. L-am înțeles tot textul. am înțeles tot textul. L-am înțeles tot textul. L-am înțeles A răspunde. L-am am răspuns. La cadă a jăptuli tău. Am răspuns la toate întrebările. La cadă a jăptuli ale culil asila. La cadă a asila. Știu asta? Am știut asta. Ana alemu heve. La cadă alim tu heve li أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. سكريو أستا أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. أود أستا. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. ياو أستا أم لوات أستا. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. أدوك أستا أم أدوس Ana اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد آتيت بهذا. cumpăr asta am cumpărat asta انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا أشتبت asta أم أشتبتت أسدى أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا أستا. أم أسطى أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا كونوسك أستا أم أستا أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا Te rugăm să accesezi wwwbuc 2de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.